111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 116. إياك نعبد وإياك نستعين